آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس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 فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ لِّفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عاقبة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 اللَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنَذِرُ أَصْدَقَاتٌ أَمْ كُنتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هذا فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 فَلَمَّا جَاءَ سُنِيَ مَنْ قَالَتُمِ الْدُّونَ لِبِمَالٍ فَمَا أَتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَنَّ تُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَاقِبَ لَلَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِنَةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ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 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذاهم هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستوفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنفَّ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ قَذَّتْ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُ شَجَرَهَا إِلَى هُمْ عَلَى اللَّهِ بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي هم الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المبطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض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 وَإِنَّ ربك ليعلم مَا تكن صدورهم وما يُعْلِنُونَ وما مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا الْقُرْآنَ يقص عَلَى بَنِي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْتَقَمُونَ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الشور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وما جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كونتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أتل القرآن فمن يهتد فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فقل إنما أنا من المُذِرين وقل الحمد لله سيُريك ما يأتيه وما ربك مغافل عما تعملون